الف تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إِذْ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عشر كوكبا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة, يلتقطه بعض السيارة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لنصحون أرسلهم على غدير يرتع ويلعب وإنما له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأن خاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة اننا قالوا لان اكله اذا الخاسرون فلم ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون نا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن إلا أنا صادقين وجاءوا على سيد بمن كذب قال بل سوالت لكم انفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله على ما تصفون وجاءت سياره فأرسلوا واردهم فاجل عدل وهو قال يا بشرا قال يا بشرا هذا غلام شروه بضاعا والله عليم بما يعملون وشروه بثمن دفسم دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه مثواه عسى ان ينفعنا عسى أن ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه ولنعلمه من 118. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه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 أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرأب رهانا ربي كذلك لنصرفع عنه إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب، واستبق الباب، وقدت قميصه من عدبر وألف يا سيدها لد الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ما جزاء من أراد إلا يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودت عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قد من دبر فَكَذَبَتْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قد من دبر فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ عظيم يوسف اعرض عن هذا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنا وقضعنا أيديهم فلما رأينه برنه وقطعن أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم تُنفِ على قدر الوجوع النفسي فاستعصم ولا لم يفعل ما امره ليسجنا ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني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 ودخل معه مَعَهُ فتيان فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا خُبْزًا يَطِيرُ الطَّيْرُ مِنْ نبينا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتأويله إلا نبعتكما بتأويله قبل أي يأتيكم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهو هم كافرون، والتبعت من لا تأبى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ارباب متفرقون خير ام الله من الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء, إلا أسماء سميتموها, سميتموها لله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن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 استفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني, اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي، فلبث في السجن بضع سنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَأَى سبع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاجٌ وَسَبْعُ بَقَرَاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ يَا الملأ أفتوني في رؤياي يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك إني أرى سباب قرات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 قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وَسُفُؤَأَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاءٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرَيَ بِسَاتِ الْعَلِيِّ لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع الى ربك قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي ما بالهم نسوة اللاتي قطان ايديهن ربي عليم. قال ما خطب كنا إذ رأوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه مرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسي نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله, وأن الله لا يهدي كيد الخائن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمر رجوع بالسوء ان النفس لامرت بالسوء لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إن النفس لأمارة بالسوء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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 اخوات يونس فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوف الكيل وانا خير المنكرين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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعون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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل, بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون نيبه لتاتنني به إلا اي يحاط بكم فلما انتم موثقهم قال الله قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب يوم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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أو إليه أخاه قال إني أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إِنَّكُمْ لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 سرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما كان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا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 إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أقذ عليكم موثقا ألم تعلموا أن اباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أذرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن نبلك سرقوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا امرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر انه من ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصالت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف دولا أن تفندون قالوا تَلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ألقاه على وجهه فرتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال ألم أقل لكم إن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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها, قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم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 ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحد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 الله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية, غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغته وهم أو الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى, أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء